أشهد أن محمد رسول اشهد ان محمد رسول الله هيا على الصلاة حي يا الرصنا عي على الفناخ الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة الدامة والصلاة القائمة. اللهمات محمد الوسيلة والفضيلة. وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعد.